ا ل و م ا ل ل ه رب العالمين و ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل على سيدنا م ح م د ا ل نبي اللهم م و ع ى آ ل وصحبه أ ج علمنا ي ن ا ل ه ع ل م ما ينفعنا و ف ع ن ا بما علمتنا وزدنا واجعل علمنا وجعلنا ع ل م ح ج ة ل ن ا وجعلنا ل ا ت ه حجة ع ل ي يا رب العالمين ت ك ل م ن ا في ا ل درس الماضي على شروط ص ح ة الصوم من حيث ا ل ف ا ع د فقلنا شرطه ا ل إ س ل ا م والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار ولا يضر النوم المستغرف و ا ل أ ظ ه ر أ ن ا ل إ غ م ا ء لا يضر إ ذ ا أ ف ا ق ل ح ظ ة من نهاره و أ م ا إ ذ ا استمر في ا ل إ غ م ا ء ط ي ل ة النهار ف إ ن ه يلزمه القضاء وسنتكلم ا ل آ ن على أ ح ك ا م ه وقلنا يحرم صوم خمسة أيام يحرم صوم خمسة صوم يومي العيد وكذلك يحرم صوم ث ل ا ث ة أ ي ا م تشريق و أ م ا يوم الشب وهو يوم الثلاثين من شعبان إ ذ ا تحدث فيه ب ر ؤ ي ة الهلال أ و شهد به عبيد أ و شهد به فسق ي وتكلمنا م والخميس يوم الاثنين والخميس ووافق يوم يوم ا ل على بعض ا ل أ م و ر ا ل م ن د و ب ة في الصيام كتعجيل الفطر و ت أ خ ي ر السحور و ص ي ا ن ة لسانه عن الكذب و ا ل غ ي ب ة ونفسه عن الشهوات وقلنا يستحب ل ل إ ن س ا ن أ ن يغتسل قبل الفجر و أ ن يحترز عن ا ل ح ج ا م ة و ا ل ق ب ل ة الشروط التي ذكرناها قبل ذلك وهي أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا كانت ا ل ق ب ل ة لا تحرك شهوته ف إ ن ه يجوز له مع يجوز له التقبيل ك ر ا ا ه له يجوز ل مع الكراهه و أ م ا إ ذ ا كانت ا ل ق ب ل ة تحرك شهوته فيحرم عليه أ ن يقبل فعلى القول ب أ ن ه ا م ك ر و ه ة لمن لا تحرك القبله شهوته أ ف ض ل له أ ن يمتنع منها وان يحترز عنها وكذلك تحترز المرأة والرجل عن ذوق الطعام, قلنا إذا باق الطعام فإنه وقلنا المراد بالعلك و ما لا يتحلل منه شيء ينزل مع, اللعاب أو مع الريق ل ل ع مع ا ا ب أو إ ل ى جوف ا ل إ ن س ا ن أ م ا إ ذ ا كان يخرج من العلك شيء ويختلط باللعاب و ي ب ت ج ع ا ل إ ن س ا ن ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة ي ف ت ل قطعا ولا خلافا في هذا ولذلك يجب على الناس الذين ي ش ت و ن في أ م ر العلك أ ن يبينوا للناس ليس المراد بالعلك هذا ا ل ذ يجوز يعلق اليوم ويباع في الأسواق هذا قطعا مفطر لا خلاف فيه بين العلماء يبدا وأنا تكلمت عنه في الدرس الماضي العلك الذي يتكلم عنه الفقهاء هو الذي لا يتحلل شيء مضغي قطعا العلماء عنه العلك عنه مع اللعاب الأسواق لا خلافة تكلمت الدرس الفقهاء لا الفم هذا وأنا أثناء هذا هو مخطر منه في ا ل إ ن س ا ن مثل ق ط ع ة من البلاستيك هذه إ ذ ا علكها ا ل إ ن س ا ن بفمه لا يتحلل منها شيء ويندب م ا ا للانسان إ و يتحلل, يتحلل, يتحلل ان ل ل ي إنه وأما يقول ت ل ل منه فهو شيء ا ي ل يقول إ ن ن أن ا عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أ ف ط ر ت وبك امنت ذهب ا ل ض م ا وابتلت العروق إ ن شاء الله كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحب ل ل إ ن س ا ن أن يفطر ان ل ص ا ئ م ي لما ل م رواه ا ر ت ذ يفطر وصححه من قول رسول وسلم صلى الله الله عليه وسلم من فطر صائما فله أجر صائم ولا ينقص من ص الصائمين ئ م ا ف ه أجر ولا ق ص الصائم من عشائهم فإن عن أجر عجز شيء ما استطاع الانسان ان ئ م أ يعمل لهم العشاء الطعام الكامل فيفطرهم على ش ر ب ة ماء أ و على ث م ر ه او نحوها لما روي أ ن بعض ا ل ص ح ا ب ة قال يا رسول الله ليس كلنا نجد ما يفطر به الصائم فقال, أو ما يفطر به الصائم فقال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على ث م ر ة أ و شربه ماء أ و م ز ق ة لبن فهذه أ ش ي ا ء تعمل من أ ج ل تاليف ي ف ق ل أولا و ب فإن الإنسان ح ر ز ا ل ض ي ويحوز ل ة القلوب ث و وتؤلف ا ب الناس معا على الإفطار وأن يكثر الصدقة في رمضان بحديث أنس رضي الله تعالى عنه قيل يا رسول الله على قيل رسول الصدقة يجبعون وأن أنس عنه يكثر في بحديث رضي أفضل أي قال ص د ق ة رمضان رواه الترمذي و ل أ ن الحسنات تضاعف في رمضان ولذلك يندب ل ل إ ن س ا ن أ ن يكثر من ا ل ص د ق ة فيه و أ ن يكثر من ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ومدارسته ب أ ن ي ق ر أ على غيره و ي ق ر أ عليه غيره و أ ن ت م تعلمون أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان ف ي الصحيحين ان جبريل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل س ن ة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ق ر آ ن وفي العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرض ا ل ق ر آ ن على جبريل مرتين فيندب ل ل إ ن س ا ن أ ن يكثر ق ر أ أن ي من ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن في رمضان و أ ن يعتكف ولاسيما في العشر ا ل أ و ا خ ر منه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا جاء العشر ا ل أ و ا خ ر من رمضان يعتكف في المسجد ويجهد نفسه ب ا ل ع ب ا د ة صلى ا ل ل ه عليه ل و س م فيندب ل ل ل م م س ان الانسان م رمضان لم فإن ي يحاكي سنه س رسول الله صلى الله عليه وسلم المهم أن ف إ ذ ا كنا ن ق ر أ الفقه ولا نعمل به فيكون علمنا يوم القيامه ة ج ة علينا ن حجه ن قرأنا إذا ن الانتكاب من د ب العجر الأواصر في ش ر جمضان يجب علينا أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن نقرأ ونملأ أجهاننا بالمعلومات. نصير مثل عندما يقرأ قرأنا أن نتبع النبي نتعلم نصير عندما هاتذا بالمعلومات عليه عليه الصلاة والسلام المستجرب الفقه الإسلامي إذا الله لكي مثل رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء العشر الأواخر رمضان وطواتراشه علينا الله الله من يجب أهله برسول صلى عليه وسلم شد مئزره وأيقظ أن تأثى فنعتكف إ ذ ا لم يستطع ا ل إ ن س ا ن أ ن يعتكف العشره نحن ما قلنا هذا واجب هذا مندوب لكن ا ل إ ن س ا ن يجب عليه أ ن يعزم على ا ل ت أ س ي برسول الله صلى الله عليه وسلم في المندوبات فاذا لم يستطع الانسان ان يعتكف العشر الاواخر كلها فليعتكف بعضها ولو كان الاعتكاف يوما واحدا حتى يكتب عند الله تعالى في ديوان المعتكفين والآن شروط وجوب صوم رمضان وما هي الأشياء التي للإنسان ترك الصيام في نهال رمضان نحن نعلم أن الله تعالى نتكلم على نعلم نريد أن نحن أن ترك هي تبيح في رخص للمسلمين في بعض الحالات بترك الصيام فما هي هذه ا ل أ م و ر التي يجوز ل ل إ ن س ا ن بها أ ن يترك الصيام رمضان؟ أما شرط طوم رمضان وقد تكلمنا عنه في نهار الناضي من ش رمضان ا الرجل أو امرأة وتكلمت لكم في الدرس الماضي عن تكليف الكافر ب ط ر و ع ا ل ش ر ي ع ة وقلنا صحيح الكافر لا ينصح منه الصيام ولكنه يحاسب عليه يوم القيامه على ة ف رفع القلم عن ث ل ا ث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ فلا تكليف على المجنون ولا تكليف على الصبي ولكن كما يندب لنا أ ن نعلم الصبي على ا ل ص ل ا ة كذلك يندب لنا أ ن نعلمه على الصيام ف ي ؤ م ر به الصبي المميز لسبع سنين إ ذ ا أ ط ا ق ه في ا ل ص ل ا ة مروا اولادكم ب ا ل ص ل ا ة لسبع واضربوهم عليها لعشر في ر فيؤمر وكذلك في أخفوا سنوات كان كان إذا إذا الصلاة الصبي الصلاة حالا من الصيام الصلاة سهلة الصبي لسبع سنوات أما الصيام الصبي في يطيق ي أما ص من به غ ما يطيق الصيام بان أ ن ك جسمه ضعيفا لا مانع نرشده إ ل ى هذا و ن أ م ر ه به ولكن لا نتشدد عليه تشددنا على الطفل الذي بلغ سبع سنوات وكان جسمه قويا يطيق الصيام وكذلك يعني ال... كلما زاد عمره وكلما اقترب من البلوغ كلما ت أ ك د الندب بحق الصبي وكلما ت أ ك د علينا التجديد عليه فيختلف هذا باختلاف الصبي وباختلاف بطاقته فيؤمر إ ذ ا بلغ سبع سنوات ويضرب على ت ل ك ه لعشر سنوات ويزداد ا ل ت أ ك د في حقنا وحقه باقتراب سنه من البلوغ ف إ ذ ا بلغ فقد وجب عليه الصيام وسنتكلم على الإسلام والبلوغ والعقل وإطاقة يصوم وإطاقة تكون والإقامة والإقامة فهو احسامه الإسلام يعني إذا لم يكن الإنسان فإنه أن على لم على الصيام فإنه لا يجب عليه أن يصوم وإطاقته بالصحة والإقامة بالصحة والإقامة فإذا كان مريضا فإذا إذا قادرا فإذا يجب مريض غير قادر على الصيام وكذلك إ ذ ا كان مسافرا فقد ر خ ص الله تعالى له أ ن يفطر فيباح ا ل م ر ي ض إ ذ ا وجد به ضررا شديدا أ ن يفطر بالنص في كتاب الله و ب ا ل إ ج م ا ع أ ج م ع ت ا ل أ م ة على أ ن ه يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يفطر إ ذ ا كان مريضا قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أ و على سفر ف ع د ة من أ ي ا م اخر فقد رخص الله للمريض أ ن ي ف ت ر واجمعت ك م ه على ذلك وضابط المرض الذي ي ف ت ر به ا ل إ ن س ا ن هو ما يبيح التيمم ونحن حينما تكلمنا على التيمم قلنا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يتيمم إ ذ ا كان ت س ت ع م ا ل ه للماء يلحق به شينا في عضو ظاهر وكذلك في الصيام إ ذ ا كان صيامه يؤدي به إ ل ى الضرر الشديد ف إ ن ه يجوز له أ ن يفطر و أ م ا إ ذ ا كان الضرر الذي يلحق قليلا بان كان يجد جوعا أ و كان يجد ع ط س ا يديدا ولكنه ي ح ت م ل ولا يؤدي به إ ل ى الغيبوبه ة لا يؤدي ب إلى الدوار فهذا ط ب ي ع ة الصيام كل صائم يجد الجوع ويجد العطش و ا ل ا ل إ ن س ا ن يصوم حتى يحس بالجوع والعطش ويحاكي الفقراء والمحتاجين الذين يعيشون في الجوع والعطش قسرا وقهرا فمن لواجم الصيام الجوع والعطش ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يقول والله أ ن ا عندما أ ص و م أ ج و ع ف أ ن ا ما أ س ت ط ي ع الصيام هذا عذر غير مقبول العذر ا ل م ق ب و ل هو أ ن يلحق ا ل إ ن س ا ن بالصيام ضرر جديد ب أ ن كان يحس في ر أ س ه بالدوار مع باستطاعته ان يقوم بالواجبات عند ذلك يجوز له أ ن ي ب ت ر أ و كاد يصل إ ل ى د ر ج ة الاغماء فانه في هذه ا ل ح ا ل ة يجوز له أ ن ي ف ت ر قال الله تعالى ولا تقتلوا أ ن ف س ك م إ ن الله كان بكم رحيما وقال تعالى ولا ت ر ق و ا ب أ ي د ي ك م إ ل ى التهلكه واذا وصل ا ل إ ن س ا ن ل د ر ج ة الهلاك عند ذلك يجب عليه أ ن يفطر ل أ ن م ص ل ح ة النفس و م ص ل ح ة ا ل إ ب ق ا ء عليها م ق د م ة على م ص ل ح ة الصيام و إ ن م ا شرع الافطار افضل للحفاظ على النفس من الضرر الشديد ف إ ذ ا كان وصل الانسان ل د ر ج ة الهلاء فعند ذلك يجب عليه أ ن يفطر ف إ ذ ا لم يفطر عند ذلك يكون قد عطا في بعض حالات الجوع والعطش تصير مثل المرض في بعض الناس يصير عنده نقص ا ل س ك ر إ ذ ا لم ياكل يلحقه ا ل م ش ق ة ا ل ج د ي د ة هذا أ ي ض ا ي ج ب له أ ن يفطر لا ل أ ن ه جاع ليس الجوع وحده هو الذي سوغ ل ل إ ن س ا ن هذا الافطار و إ ن م ا ما يترتب على هذا الجوع ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يصل به الجوع ل د ر ج ة اتجهاد ل عند ذلك يجوز أ ن يفطر ل أ ن هذا شبيه بالمرض من الاعذار التي تبيح ل ل إ ن س ا ن أ ن يفطر ويباح ترك الصيام للمسافر كما يباح تركه للمريض وضابط السفر ان يكون سفرا طويلا مما يجوز به قصر الصلاه فاذا كان السفر قصيرا فلا يجوز للانسان ان يفطر واما حكم الفطر من حيث الافضليه فاذا كان الانسان تلحقه مشقه بالصيام في السفر فالافضل له في هذه الحاله ان يفطر لان الله تعالى يحب ان تؤتى رخص كما يكره أ ن تترك عزائمه ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن ل ل ح ق بالسفر بالصيام في السفر م ش ق ة فالافضل له أ ن يفطر و إ ذ ا كان لا ت ل ح ق م ش ق ة في هذا السفر فعند ذلك الافضل له أ ن يصوم والسفر الطويل كما ذكرناه في قصر الصلاه هو ما بلغ في مقاييس ا ي ل ولو م ك ي م ت ر ف إ ذ اصبح بلغ هذا الحد فإنه يجوز له أن يفتر. ولو أصبح المقيم صائما أ ح د ا ل أ ش خ ا ص وهو في بيته في دال إ ق ا م ت ه نوى الصيام من الليل وصام في الصباح ولكنه مرض ي يجوز له أ ن يفتر لا يشترط في الفطر بالنسبه للمريض أ ن يكون المرض قبل الفجر بينما إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن مقيما ثم انشا السفر في النهار ف إ ن ه لا يجوز له أ ن ي ب ت ر ل أ ن ه اجتمع ا ل ح ض ر والسفر فيغلب ا ل ح ض ر على السفر قاعده ة عامة ف ق ه ي ة ع ا م ة إ ذ ا اجتمع ا ل ح ض ر والسفر غلب جانب ا ل ح ض ر على جانب السفر بينما المرض هو المرض بغض النظر عن كونه كان قبل الفجر أ و كان بعد الفجر بمجرد طرو المرض على ا ل إ ن س ا ن يجوز له أ ن ي ف ت ر و أ ل ا إ ذ ا سافر في النهار فلا يجوز له ل أ ن ه اجتمع في عبادته حضر وسفر فيغلب جانب الحضر على جانب السفر ونظير هذا ما لو مسح ا ل إ ن س ا ن لدارة إ قام ة مسح على الخف ثم سافر ف إ ن ه لا يتم مسح مسافر و إ ن م ا يتم مسح مقيم يمسح يوما وليله ل أ ن ه اجتمع في م س ح حضر و ت ف ر فيغلب جانب الحضر على جانب السفر ولو مسح مسافرا كان ف السفر فمسح على الخف يمسح م د ة المسافر ث ل ا ث ة أ ي ا م بلياليها يطرق أنه مسح, يوماً ثم ينتهي مسح, مسح يومين ا أقام ينتهي يومين ثم ت إقامته ه مسحه ي يومين بمجرد مسح ثم أ ق اقام م مسحه بمجرد فإنه إ ينتهي ت ه مسح ن ص فانه ي و م ثم ف إ يتم يوما واحدا ما يترخص ب أ ك ث ر مما يترخص به المقيم إ ذ ا اجتمع في ا ل ع ب ا د ة ا ل ح ض ر والسفر ف إ ن ه يغلب جانب ا ل ح ض ر على جانب السفر لو سافر ا ل إ ن س ا ن بعد ص ل ا ة الظهر ولم يكن قد صلى فلا يصليها م ق ص و ر ة بعد سفره في بعض الناس يتوهم هذا يدخل عليه وقت الظهر وهو في ب ي ت ه فيقول أ ن ا ما أ ص ل ي للمصلي في المطار عندما يصلي في المطار يصلي ص ل ا ة الظهر ركعتين هذا خ ط أ ا ج ت م ع الحظر والسفر ف إ ن ه ي غ ل بجانب الحظر على ج ا ن ب السفر فلو سافر يجب عليه اولا ما يجوز له ت أ خ ي ر الصلاه الى وقت العصر ما له يجب عليه أ ن يصليها تامه ل أ ن ه اجتمع في عبادته الحضر والسفر فيغلب جانب الحضر على جانب السفر هذه قاعده ة عامة ولو المسافر والمريض صائمين إذن المسافر إذا ولو يجوز ل أصبح إذن أن يفتر قبل ع س ا ل م ر السورة المسافر والمريض ي الثانية صائمين ض الآن لن أصبح كان مسافرا ولكنه عزم على الصيام ونوى وقام وكان ا ل إ ن س ا ن مريضا ونوى وقام في حاله مرض ثم أ ر ا د ا ل ف ط ر ه جاز لهما ل أ ن السفر ر خ ص ة سواء اقام و أ ر ا د أ ن يفطر او لم يصم اصلا يجوز له الا يصوم ب أ ن لا ينوي ويفطر من أ و ل النهار ويجوز له أ ن ينوي الصيام ف إ ذ ا وجد نفسه أ ن ه ب ح ا ج ة ب ا ل ف ط ر جاز له أ ن يفطرا ل أ ن العذر قائم وموجودا معه ط ي ل ة وقته فلو اصبح المسافر والمريض صائمين ثم أ ر ا د ا الفطر جاز لهما فلو اقام المسافر وسفيا ل م ر ي ض ك ا ن مسافرين المريض والسليم ونوى الصيام كان يجوز لهما ان يفترا المريض سواء كان, أن كان مقيما س ا ا كان ك ر أن م والمسافر سواء كان مريضا ام كان تعديما يفترض ان رجلا كان مسافرا ونوى الصيام ثم اقام كان مسافرا ونوى الصيام لم يقم يجوز له ان يفتر اقام وصل الى بلده أ و كان مريضا في البلد ونضى الصيام وفي الصباح شفي من مرضه الذي كان يبيع له أن يبتر شفي من يبتر سفي مرضه ان ل ذ ي ك ا يبطر ي ي له أن ب حرم عليهما السفر أ م ا ب ا ل ن س ب ة للمسافر فلما ذكرنا ا س ت م ع الحضر والسفر فيغلب جانب الحضري على جانب السفر ولاسيما إ ذ ا كان صائما إ ذ ا ما كان ت ص ا ئ م ة كان م ب ت ر ا لا هذا افطر في ح ا ل ة ا ل ر خ ص ة وليس عليه حرج وإذا جاء إ ل ى ا ل م د ي ن ة وصل ما عليه حرج ل أ ن ه حينما افطر كانت ا ل ر خ ص ة ق ا ئ م ة كما لو قصر ص ل ا ة الظهر قبل أ ن يدخل ا ل م د ي ن ة ثم دخل ا ل م د ي ن ة في وقت الظهر ما يعيد ص ل ا ة الظهر ل أ ن ه حينما قصر كانت ا ل ر خ ص ة ق ا ئ م ة في الطفر وكذلك حينما أ ف ط ر وهو متابر ثم أ ق ا م ما عليه حرج ل أ ن ه حينما أ ف ط ر كانت ا ل ر خ ص ة ق ا ئ م ة أ م ا ا ل ص و ر ة التي معنا كان ق ا ئ م ا وهو متابر ن و الصيام ثم أ ق ا م لو لم يقم لشاد له أ ن يفطر فلا يجوز له في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن يفطر ل أ ن العذر الذي يبيح ُ له الفطر قد انتهى لما كانت الرخصه موجوده كان يجوز لك أ ن تفطر ُ أ م ا وقد ذهبت ا ل ر خ ص ة فلا يجوز لك أ ن تفطر ُ وكذلك المريض كان يجوز لك أ ن تفطر ُ من أ و ل النهار أ م ا وقد صمت إ ل ى صلاه الظهر مثلا ً وبعد ذلك شفيك من المرض لا لك الضهر لأن يجوز أنْ تُخترَ بعض الذي كان يبيح لك استعمال ا ل ر خ ص ة في الفطر قد زال ف إ ذ ا أ ف ط ر ت ا ل آ ن تكون قد أ ف ط ر ت بلا عذر ف إ ذ ا شفي المريض أ و أ ق ا م المسافر حرم عليهما الفطر لالتفاء ا ل ر خ ص ة ا ل م ب ي ح ة للافطار و إ ذ ا أ ف ط ر المريض والمسافر وجب عليهما القضاء لقول الله تعالى ف ع د ة من أ ي ا م اخر يجب عليه أ ن يقضي الصيام وكذلك الحائط يجب عليها أ ن تقضي الصيام وقد سئلت ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها س أ ل ت احدى النساء كيف تقضي ا ل م ر أ ة الصيام ولا تقضي ا ل ص ل ا ة ت ت ع ج ب كيف لا نقضي الصلاة؟ ويجب علينا أن نقضي الصيام لا الصلاة أن لماذا لا يكون الصيام صوت الصلاه بان لا يقضى فقالتا ا س ي د ة ع ا ئ ش ة ا ل س ا ئ ل ة أ ح ر و ر ي ه ا ن أندي كنا نؤمر بقضاء الصيام ولنؤمر بقضاء الصلاه هكذا يريد الله تعالى هكذا ورد النص الشرعي ويكون أو عن رسول جاءنا عن عن إذا الأمر الله الله الله صلى الله عليه وسلم فليس لنا أ ن نعلل ّ ولا نؤول النص صحيح صريح يجب علينا اتباعه ف أ م ر ت الحائط بقضاء الصيام ولم ت ؤ م ر بقضاء الصلاه ة العلة ليست معروفة الحكمة الحكمة العلة ما ما الحكم العلة يزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم يقاس القصل ليست ولكن ذلك ذلك على في في غير يزم عرفت من ومن نفس إذا هذه امور ا ل ت ع ب د ي ة لكن العلماء ك ذلك ا قالوا ذلك ان ا ل ص ل ا ة تكثر وان ا ل م ر أ ة في كل شهر تعيد فلو ان الشارع اوجب عليها ان تقضي ا ل ص ل ا ة ل ن ز م ا ل م ر أ ة ان تصلي ط ي ل ة حياتها مع كل صلاه ة صلاه لانها في, في كل شهر تعيد وربما استمر ا ل ح ي د خ م س ة عشر يوما بلياليها في أيام الثهور تخفف ص صلاة صلاة ل كل على المرأة مع وهذا يشقه قد الشارع عن ا ل م ر أ ة في قضاء ا ل ص ل ا ة رفقا و ر ح م ة بها و ا م ن الصيام فلا يتكرر في ا ل س ن ة إ ل ا م ر ة وبناء على ذلك على على المريض أن يقضي وعلى ا د ة وبناء ع ذلك يسهل على المسافر ر ل ل ا ا ط ت ه ان م رمضان ف يقضي حالة حالة الحيث النفات المريض على أن في أو فيجب و ع لقول ى المسافر أن ي ض ي ق الله تعالى عده ة من أيام أخر. وأما أخر الحائض ل ف ذ ا الحديث ولغيره من ايام ل أ ح ا د ث ل على الحائض ك ث ي يجب تقضيها ر ة أن ا فاتها من الصيام وكذلك المفطر بلا عذر يجب عليه أ ن يقضي الصيام ل أ ن ه إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن في ح ا ل ة العذر يقضي اما ل ف ر م أ ن ي ق ت ر بعذر كان, كان مريضا أ و مسافرا أ و كان سكساء او عائض أ و أ ف ط ر بغير عذر تعديا إذا كان الإنسان في حالة العذر كان حالة القضاء عليه في يجب ففي ح ا ل ة عدم العذر من باب أ و ل ى إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن مع كونه غير مكلف في هذه ا ل ح ا ل ة بالصيام يجب عليه القضاء ففي حالة ك وكذلك ن ه م ل بالفطر يجب عليه القضاء من أولى ب يجب باب وعطنا و من ك يقضي ت ا ر ي ا ل ن ي ة نحن عندنا يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن ينوي كل ل ي ل ة من ليالي رمضان وعند بعض الفطرها يجب ل ت ك ف ي ه ن ي ة و ا ح د ة من أ و ل الشهر لكن ما احد قال من الفقهاء ب أ ن الصيام يصح بدون ن ي ة ف إ ذ ا ترك ا ل ن ي ة سهوا او عمدا يجب عليه أن يقضي ه ذ ان اليوم يجب عليه يجب إ يقضي ه هذا ولكنه يجب عليه يجب مع ذلك أن يقضي هذا اليوم الذي هذا بلا نية ونحن حينما تكلمنا على شروط ص ح ة الصيام من حيث الفاعل في الدرس الماضي قلنا اذا كان ا ل إ غ م ا ء مستغرقا ً ق ي ل ة ا ل ن ه ا الفجر إلى ما بعد المغرب هذا ما صيامه هذا اليوم وأما إغمائه ر يعني يفلح يجب عليه يقضي في في بعد من أن من قبل إلى لو ولو لحظة صحى النهار إ ن ه ما يجب عليه القضاء فعلى افتراض أ ن ه أ غ م ي عليه ط ي ل ة النهار من أ و ل اليوم إ ل ى آ خ ر ه ذ ا يجب عليه أ ن يقضي اليوم الذي فاته ب ا ل إ غ م ا ء ل أ ن ه نوع من مرض فاندرج تحت قوله تعالى ومن كان مريضا أ و على ت ف ر ف ع د ة من أ ي ايام م أخر وكذلك ج ب عليه أن يقضي أن ل أ ي ا ا ل ت فاتته ي ل ر د نحن شرطنا أن يكون للصائم مسلمًا وقلنا الكافر ما يصح صيامه سواء أ ك ا ن كافرا أ ص ل ي ا أو ك ا ن مرتدا كلاهما ما, ما يصح صيامه لان الشرط الشرعي ل ص ح ة الصيام هو الاسلام وهذا غير موجود فلا يصح صيامه حتى ولو صام ما يعتبر صيامه ف إ ذ ا ا ل ت د والعياذ بالله ثم رجع إ ل ى ا ل إ س ل ا م يجب عليه أ ن يقضي الايام التي فاتته أ ث ن ا ء ا ل ر د ة بخلاف الكافر ا ل أ ص ل ي إ ذ ا أ س ل م ف إ ن ا ل إ س ل ا م يجب ما قبله وكذلك يجب على السكران قضاء ما فاته في أ و ق ا ت ا ل س ك ر واما الصبي اذا بلغ والمجنون إ ذ ا افاق والكافر ا ل أ ص ل ي إ ذ ا أ س ل م ف إ ن ه م لا قضاء عليهم أ م ا الكافر ا ل أ ص ل ي ف ب ا ل إ ج م ا ع ا ل إ س ل ا م يجب ما قبله و أ م ا الصبا والجنون فلا يجب قضاء ما فات ب ه م لارتفاع القلم عن من تلبس بالجنون أ و بالصبا رفع القلم عن ث ل ا ث ة عن النائم حتى ي ت ي ق ظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ ولو ويضرب الصبي بالنهار الصادم الصبي لا يجب عليه الصيام يؤمر بالصيام لسبع لعشر بنغ يجب يؤمر ولكن ما يجب عليه لو أ ف ط ر ما يعد عاطيا بين أ ف ط ر بناء على أ ن ه لا تكليف عليه هذا ما عليه شيء وسنتكلم عن حكمه و أ م ا إ ذ ا صام ب أ ن صام تطوعا صيامه ما يعتبر فرض لان الله لم يفرض عليه الصيام صام متطوعا من أ و ل النهار ا ل ص ل ي وفي اثناء النهار حينما جاء وقت الظهر مثلا او جاء وقت العصر بلغ بان بلغ بالاحتلام نام واحتلى او بلغ بالسن بان كنا نعلم بانه في هذا الوقت سوف يكون ف ا ل غ ا بلغ في النهار وجب عليه إ ص ن ا م الصيام لانه ط ا ر من اهل الوجوب في اثناء ا ل ع ب ا د ة ونظير هذا ما ذكرناه قبل قليل المريض يجوز له ان ي ف ت ر فاذا صام ثم شفن من مرضه وسط النهار يجب عليه الاتمام وكذلك المسافر يجوز له أ ن يفطر فاذا صام و اقام وأقام في وسط النهار يجب عليه أ ن يتم وكذلك الصبي إ ذ ا صام في أ و ل النهار و كان يجوز له أ ن يفطر صام في أ و ل النهار ثم بلغ في وسطه يجب عليه الاتمام لانه صار من أ ه ل الوجوب ف أ ش ب ه ما لو دخل في صوم تطوع ثم ن ذ ر إ ت م ا م ه ف إ ن ه يجب عليه أ ن يتمه والفرق ما بين الصبي أ ن ا قلت هذه الصور ا ل ث ل ا ث ة م ت ن ا ظ ر ة ولكن هناك فرق بينها ان ل ف ر ق ب ي المسافر ص ب وبين ي ا ل أن المسافر حينما يصوم ينوي الفرض وفرحه الله له أن、يفتر. ولكنه جنوي يفتر. يصم ي القرض. لو وإذا لم صام بينما ع ل ه القضاء. إلى ص ي ا الصبي لو لم يصم ما يجب عليه القضاء وحينما صام ما نوى ا ل ق ر ض ينوي ا ل ق ر ض هو ولكنه يقع بالنسبه له تطوع, يقع بالنسبة له تطوع. هذا فرق ما بين الصبي أذكره فقط ب ا ل ط ر ا ت و إ ل ا ا ل من س أ ل ة م المسائل ا ل أ ص و ل ي ة ا ل م ش ك و ر ة هل الصيام واجب على ا ل م ر ي ض والمسافر والحارث و ا ل م ف س ا ء ام ليس واجبا عليهم هذا إ ل ه مشكور عند الاصوليين أ ص و ل ي ي ن ف ه ذ بعض ا ل أ لأن الصيام واجبا عليهم ولو لم يكن واجبا عليهم لما واجب عليهم القضاء لأن القضاء ما يكون إلا يكن واجبا واجبا واجب يكون ما عن واجب القضاء ا ل وذهب فريقا اخر المقصودين ب أ ن الصيام ليس واجبا عليهما ل أ ن ه لو كان و... أما ا ب للحائض ن س ب ة ل و ا ل ن ف ذ ا فيجب عليها ان تفطر ولو ا س للمريض كان الصيام واجبا عليهما لما جاز لهما ان, إن شاء الله يفطر موضوع منتقل فهذا ما بين بينما هذا الخلاف لم يرد ا ل ص ب ي لماذا ل أ ن الصبي أ ص ل ا في ا ل ا ت ف ا ق ليس من اهل الوجوب ولو لم يقل لو ما وجب عليه القضاء بينما ا ل م ر ي ض والمسافر والنفساء والحائض وجب عليهما ل ق ض ا ء بالاتفاق وبناء على ذلك هل كان الصيام واجبا عليهما حتى وجب عليهما ل ق ض ا ء أ و لم يكن واجبا عليهما فهذا هو الفرق ما بين الصبي و م المسافر بين ا ف ا والحائض أو ل بين والمريض ف ا ل ص ب ي لو بلغ بالنهار ص ا ئ م ا وجب عليه إ ت م ا م ا ل ص ي ا م بلا قضاء ما يقضي ولو بلغ فيه مبصرا و فالنهي و المبصر رغم تنبيهنا عليه و رغم حثنا له على الصيام ابطا وليس حراما عليه ان يفطر ف إ ذ ا بلغ مفطرا او افاق المجنون وكان مفطرا او اكرم الكافر وكان مفطرا فلا قضاء عليهم في الاصح ما يجب عليهم القضاء لانه حينما ا ف ت ر لم يكن من اهل الوجود سواء كان مجنونا و كان طبيا او كان كافرا ولا يلزمهم امساك ب ق ي ة النهار في الاصح ل أ ن ه م أ ف ط ل و ا لعذر ف أ ش ب ه و ا ا ل م ل ي ض والمسافر ومن تعدى بالفطر ا ت ه ي ن من أ ه ل ا ل أ ع ذ ا ر أ ه ل ا ل أ ع ذ ا ر يفطرون ولا يجب عليهم ا ل إ م س ا ك ا ل آ ن إ ن الآن س ا ن تعدى بفطره ك أ ن يرتد هذا التعدي ا ل ش ر ي أ و تعدي ع ز ي ك أ ن أ ك ل يجب عليه أ ن يمسك ب ق ي ة النهار طبعا إ ذ ا تاب إ ذ ا ما كان تائب ما ح يمسك اما لو تاب أ ك ل ونجم أ و ارتد و أ س ل م يجب عليه ان يمسك ب ق ي ة النهار ويجب عليه مع هذا القضاء و أ م ا المريض أ و المسافر إ ذ ا زال عذرهما بعد الفطر كان اكلا أ ث ن ا ء السفر أ و أ ث ن ا ء المرض ثم زال عذرهما لا يلزمهما الامساك ل أ ن زوال العذر بعد الترخص لا يؤثر كما لو قصر المسافر ا ل ص ل ا ة ثم أ ق ا م والوقت باق ما يجب عليه أ ن يعيد ا ل ص ل ا ة ولا يلزم له إ ع ا د ت ه ا أ ص ل ا ولو زال عذرهما قبل أ ن ي أ ك ل ا ما أ ك ل ا مريض ومسافر ما أ ك ل ا ولكنهما ما نويا ل ي ن ا ما كانت ما أن يفتره. المسافر نوي ا كانت رغبته ان يفطرا و المريض كانت رغبته ان يفطر لكن المسافر اقام ما اكلا و ما التمثار في أ نويا ا فقد أ ك ل ان الذي ترك ا ل ن ي ة م ت ع م ل ا ولاسيما إ ذ ا كان يرغب بالافطار لانه مسافر او مريض فحكمه فحكم كحكم مفتر حقيقة المفطر ا حقيقه في صيام ا ل م كله ف ي صيام ر ي ض ة أ م ا صيام التطوع سياتي معنا ا ل آ ن أ ن ه ما يلزمه ا ل إ م س ا ك هذا من خصوصيات رمضان ا ل إ م س ا ك ب ق ي ة النهار من خصوصيات رمضان و ا ل أ ظ ه ر أ ن ه يلزم ا ل إ م س ا ك من أ ك ل يوم الشهر ثم ث ب ت كونه من رمضان ل أ ن صومه واجب عليه إ ل ا أ ن ه جهله ا ف إ ذ ا بان له لزمه ا ل إ م س ا ك ويجب عليه مع ذلك قضاء هذا اليوم ل أ ن ه ثبت أ ن ه من رمضان وهو ا ف ط ر فيك يجب عليه قضاؤه ويجب عليه امساك بقيه اليوم م أو كان يريد أن كان فالشرع ا يريد يقضي فشرع في ي ص ثم تعزى و أ ف ط ر لا يلزمه امساك ب ق ي ة اليوم ل أ ن الناس جميعا م ف ت ر و ن فهو ي ن س ك من اجل مراعاه الشهر والوقت والناس بينما هنا لا يوجد شهر رمضان ولا ي وجوب د و صيام والناس جميعا م ف ت ر و ن فلا ي ن س ك بقيه ة ا ل ن النهار ر فينساكوا بقية النهار في الصور التي ذكرناها إ ن م ا هو من خصوصيات شهر رمضان فمن فاته شيء من الصيام بالاعذار التي ذكرناها أو و بغير عذر س او ء فاته بعذر أ بغير عذر فمات قبل إ م ك ا ن القضاء أ ص ط ر ا ل إ ن س ا ن في ح ا ل ة السفر يجب عليه أ ن يقضي بعد شهر رمضان يجب عليه أ ن يسقط في اليوم ا ل أ و ل لا يجوز الصيام فيه سواء كان الصيام واجبا كان كان يريد القضاء أ و يريد أ ن ي ت ن ف ل ح ر ا ر عليه الصيام وعزم ان يصوم غدا ً من... في اليوم الثاني من جوال ا ن من وكان ا ل ل ن ه م هو أقام ك مسافرا ً بعد رمضان استمر ا س ف ر ه ج ا ر ا ولم يتمكن من الصيام حينما رجع إ ل ى بلده وعزم على الصيام مات قبل أ ن يتمكن منه قال لا شيء عليه ما. ما ما يجب على اهله ان يخرجوا عنه ا ل ف د ي ة لانه ما وجب عليه الصيام ولا تمكن من القضاء واما ل ت عليه و اذا مات بعد التمكن كان قام وكان بامكانه ان يقضي مر عليه الشهر الاول وما قضى وبعد ذلك مات فقد اختلف قول الشافعي بين مذهبيه القديم والجديد ففي مذهب الشافعي الجديد ما يجوز ان يصوم عنه وليه قال ل ا ن ع ب ا د ة ب د ن ي ة لا تدخلها ا ل ن ي ا ب ة في ا ل ح ي ا ة فكذا لا تدخلها ا ل ن ي ا ب ة بعد الموت خ ا ص ا على ا ل ص ل ا ة ولا فرق في هذا بين الصيام الذي فاته بعذر أ و بغير عذر بل وليه يخرج عنه وليه من ت ل ك ت ه لكل يوم فاته م د ا من الطعام بخبر من مات وعليه صيام ش ه ر ف ل ي ط ع م عنه مكان كل يوم مسكينا رواه الترمذي عمر الماوردي وفحع وقوه ولقله وفي جرسوم ابن اجماع الصحابة وفي المذهب القديم الشافعي مذهب انه عنه وليه على القديم عن يعني يجوز ل و ز ي ه أ ن يصوم عنه و أ ن ا قلت لكم في دروس س ا ب ق ة الفتوى دائما على مذهب ا ل ش ا ف ع الجديد وما خالف فيه الجديد القديم فلا عبره بالقديم والشافعي تراجع ا وبناء على ذلك ما يستاذني والمسائل التي خالف فيها الجديد القديم ك ث ي ر ة ولكن ليست كل مسألة في الفتوى ج د د ي ت خ ا ل كل مسألة في القديم. فيها جديد قديمة. مسائل كثيرة ولكن مسألة القديم المسألة خالف مسائل قديمة س في فيها جديد ي كل الفقص ا ل ف ت و على الجديد إ ل ا في سبع ة ع ش ر ة م س أ ل ة أ ف س ى فيها ا ل أ ص ح ا ب على القديم مخالفين بذلك الجديد الذي نص عليه الشافعي رحمه الله ل أ ن ا ل أ د ل ة مع القديم والشافعي رحمه الله ك ب ق ي ة أ ئ م ة المجتهدين صح عنهم أ ن ه م قالوا إ ذ ا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا ب ق و ل ه عرض الحائط ولذلك رجح أ ص ح ا ب الشافعي رضوان الله عليهم في سبع ع ش ر ة م س أ ل ة الفتوى على المذهب القديم ع ا م الشافعي ر ج ع ا ل أ ن الدليل مع القديم وهذه ا ل م س أ ل ة من المسائل التي أ ف ت ى بها أ ص ح ا ب ن ا على القديم مع أ ن الجديد مخالف له والسبب في ذلك ما ورد في الصحيحين في البخاري ومسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليوه ه عنه صام ل ي و أ م ا الجديد فليست فيه حجه كما يقول ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى وليس للجديد ح ج ة من ا ل س ن ة والخبر الوارد السابق الذي رويناه عن ا ل إ م ا م ا ل د م ج ي من مات وعليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا هذا الحديث ضعيف وثانيا موقوف على ابن عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا س ل م و لا يعارض ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من مات وعليه صيام صام عنه وليه وما اتفق عليه البخاري ومسلم يعتبر أحاديث على على عليهم على مذهب الشافعي القديم وهذا يدلنا على بعد تعالى على على فتاب الفتوى وبناء أصحابنا مذهب رجح رضوان من موجودة أصح الله الله وهذا وجه قوض ذلك كما ذكرت لكم في الدرس الماضي في ا ل درس الحديث قلت لكم يظن كثير من الناس ان ل ا ل ا ئ م ة يغمضون ع ي ن ه م ويخالفون ح د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام يقول إنسان يقول جهل ح ق ي ق ة الفقه وجهل ح ق ي ق ة ا ل ت ج ر ي ع ا ل إ س ل ا م ي وجهل ح ق ي ق ة المسلمين أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم ما يمكن أ ن يخالفوا حديثا صحيحا علماء المسلمين جميعا يمكن علماء لا لعالم شرع الله تعالى أن في يخالف حديثا صحيحا و إ ذ ا وجدنا بعض الائمه يفتون بخلاف الحديث لا لانهم يردون حديث رسول الله الذي على رسول الله حديث وهذا كافر لانت الله تعالى ما ي م مسلمان ك ن أن نجد ي ر د حديث ر س و ل الله ويقول أ ن ا ل ا أ ع م ل ب س ن ة رسول ا ل ل ه ي الشافعي ذا كابر إ م م ا ا ل روى ح م ه الله تعالى ا ل ذ ي ر عنه هذه القصة م ج م و ع ة من أ ص ح ا ب ه أحد أ ج ا ذ ا ج ا ل الشافعي فقال له يقول اتقول ل صلى الله عليه وسلم قالوا ن ب ي كذا وكذا ثم أ بهذا فقالوا أ ت ر ا ن ي خرجت من ك ن ي س ة أ ت ر ا ن ي خرجت من ب ي ع ة كيف تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أ ق و ل بهذا إ ذ ا صح الحديث عن رسول الله فليس لمسلم ان يقول لا اعمل ف ي ه وما و ج د ه من اقوال الفقهاء مما يتعارض مع ظاهر الخبر انما اعرض عنه لا لانهم يردون الخبر هم من اعرض الناس على نصلة خ رسله ولكنهم ما يعملون و او ق ن مقيد ا ل د الحديث عملة عن الحلل من التي تقتضي صرف ظاهره الى ذ ه ب و ا إليه وما يقوله اليوم هؤلاء الناس ا ل ج ه ل ة الذين حرفوا الشرائع وبلبلوا أ ف ك ا ر ا ل أ م ة و أ ذ ه ا ن ه ا انما هم ج ه ل ة يقولون هذا الكلام أ و ل ا ل أ ن ه م يسرقون الظن بسلف هذه ا ل ا م ة وهذا من الكبائر لن الزاعة الأمة أولها تقوم حتى يرعى آخر هذه أ و ل ا يسيئون الظن ب س ل ف هذه ا ل أ م ة وهذا عيب بالانسان المسلم أ ن يسيء الظن بعلماء ا ل أ م ة إ ذ ا كان ائمتنا رضوان الله عليهم م ا يريدون أ ن يعملوا ب س ن ة رسوله ا ل ل فمن الذي يعمل بها نحن اليوم تجار ن ت ج ر بدين الله ن أ خ ذ ا ل ش ه ا د ة ونتعلم لكي نتوظف و م ا كانوا يعملون هذا كانوا قد بذلوا كل حياتهم ل ن ص ر ه هذا الدين نأتي اليوم بعض وما انس منها اتفق البلدان واليوم يصير مسلم ي ص و ل هذا شيء كويس ونرضى به ونحبه ونحث س عليه ونسعد بذلك لكن ق و ي سوي من الراعي ن يقذف كل علماء هذه ا ل ا م بالضلال ويقول ما كانوا يعملون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه من أكبر التي على الله فقهنا الله من أمتنا الثاني فبطراؤنا رضوان أكبر الكبائر افترى جرع التي ثلاث على وعلى وعلى يعرف يا ج م ا ع ة الذي يقرا في كتب الفقه يجد العجب. العجب ما في م س أ ل ة الا وتجد أ ص ح اصحاب ب المقهار أ الشافعي مئات المسائل يخالفونه فيها مساله ا ج ت ه ا د ي ث ظ ن ي ة الثبوت و ظ ن ي ة ا ل د ل ا ل ة كل واحد ي ج ت ي د فيها ويستنبط منها استنباطا يخالف استنباطا آ خ ر ولكل م س ت ه د نصيب نحن ما نحجر على الناس ر أ ي ه م وفكرهم لكن أ ي ض ا لا يجوز للناس أ ن يحجروا على ا ل م س ت ه د ي ن ما يقول م ي لو ما يكون دينك صحيحا الا إ ذ ا اتبعت ما أ ق و ل ه هذا ضلال وانحراف هذا خطا أ ه ذ خطأ ما قاله أ ئ م ة المسلمين ما قاله الشافعي ولا قاله ا ح ما د و ل قالوا ق ا ل هذا ه ل س ن ة الكلام ذ ي ن ا ا ا ن يحفظون و م د ي و ل د ي احمد ل بن حنبل ما قال لاتباعه ما قلت ل ك م والشباب SAM!、Um. خلافيات اخر الشابهين الشابه قال الشابهين للصنبط لا ل يعرفها ما احمد ويعرفها حديثا واحد يعرفوا يعرفوا أحمد. شيئا واحمد استنبط شيئا、آخر. ما قال احمد يا احمد اتهى في يعرفه يستنبط يرجو أمورهم كما ان تستنبط ك يقول بعض المتنطعين المتفزقين ي في هذا العصر اللي واحد منهم ما يعرف يقرأ ويقول للأمة يعرف يقرأ منهم كل ما تقولونه ضلال إ ل ا ما أ ق و ل انا هذا الحراك خطير يا ج م ا ع ة دين الله لنصرة المذهب الجديد وما عرفنا ه نحن من البدل ة ق ما ن ص ر ة ا ل م ذ ه ب القديم ولذلك ر ش ح ن ا ل ق د ي م ة على ا ل جديد و أ س ي ن ا بمضمونه و أ س ي ن ا ب م ق ت ض ا ه فهذه ا ل م س ا ل ة و ا ح د ة من س ب ع عشرة م س ل ا ى ب ه ا أ ص ح ا ب ا ل ش ا ف ع ي ه ه و ا ن ا ل ل ه ع ل ي ه م ع ل ى م ذ ه ب ه القديم مع أن ا ل ج د ي د مخالفون له ف ي ص م ع ه و ل ي ه و م ن ه و ا ل و ل ي قال الولي كل قريب للميت و إ ن لم يكن عاصبا ولا والدا ولا ولي مال ا على المختار لما في خبر مسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال ل م ر أ ة قالت له إ ن أ م ي ماتت وعليها صوم نذر أ ف ا ص و م عنها فقال النبي عليه ل ا صومي ل ا ة ا ا ل ل س ص و م عن أ م ك قال ا ل إ م ا م النووي في المجموع وهذا يبطل احتمال ولايه المال ولو ا ع ص ب ابن وبناء ة امرأة لأنها على ذلك لو صام اجنبي باذن الولي اللي هو قريب للميت اذا صام باذنه صح قياسا على الحج واما اذا صام من غير اذنه فانه لا يصح لانه ليس في معنى ما ورد به الخبر ولو مات وعليه ص ل ا ة او اعتكاف لم يفعل عنه ولا فديه له لعدم ورودها بل نقل القاضي عياض ا ل إ ج م ا ع على أ ن ه لا يصلى عنه ل ا يصلى عن الميت وصلى وعلى وصحبه الله على آله سيدنا محمد وعلى آله الصحرية الصحرية